و ا قوه الا بالله استطاع اعداؤكم ان يستخفوكم فارجعوا لدينكم واعلموا ما من شريعه على وجه الارض اعطت المراه حقها مثل الاسلام ولكن قبل ان تعيبوا علينا نسالكن ونسالكم فاجيبوا جميعا هل بلدنا يحكم بالاسلام لو كان يحكم بالاسلام ثم كانت ا م ر أ ة ا ل م ظ ل و م ة ف ل ت ر ا ج ع ن ي عندئذ اقول والله ان الاسلام ليس عادل عندما يطبق الاسلام فاذا طبق الاسلام ف ن ا ق ش و ن في حقوقكن اما انتن فتحت نظام كوكتيل من تشعير البياع شوي من لندن وشوي من ايطاليا وهسه شوي من اميركا البيت الابيض جلله الله بالسواد وشوي من اخوه ا ل ق ر د ة والخنازير والباقي حطينا ش و ي ة ناس عقولهم made in England صنعوا لكم ما يسمى بقانون الاحوال ا ل ش خ ص ي ة وبطيخ كسر بعضه حتى ترجعوا للدين ايها الناس انما النساء عندكم هوان في ايديكم ولا يملكن لانفسهن شيئا أ خ ذ ت م واستحللتم فروجهن ب ك ل م ة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا أ ل ا هل بلغت اللهم فاشهد وفي كل م ر ة يرفع سبابته إ ل ى السماء ف إ ذ ا قالوا نعم يقول اللهم فاشهد و ي ن ك ث ه ا على رؤوسهم أ ي ه ا الناس إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة ولا يحل لامرء مال أ خ ي ه إ ل ا عن طيب نفس منه الا هل بلغت اللهم فاشهد وخص المال هنا ب ع ب ا ر ة خ ا ص ة و أ ش ه د عليها ل أ ن جل القضايا التي تحول بين المرء وابنه والمرء و أ ب ي ه عداوات في المحاكم المال المال زمان ك ا ن يقولوا ا ل أ ص ف ر و ا ل أ ب ي ض الذهب الرنان اليوم نعبر ب ل غ ة العصر الدولار الدولار ب ل غ ة بعض الناس فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ف إ ن ي قد تركت فيكم ما إ ن أ خ ذ ت م به لن ت ض ل و ا بعده كتاب الله و س ن ة نبيه أ ل ا هل بلغت اللهم اشهد اللهم فاشهد ثم يفاجئهم ب ع ب ا ر ة لم يقلها في كل الشهادات التي سبقت الا في هذه ا ل م ر ب ة فعندما قالوا نعم قال اللهم فاشهد ثم رفع ك ل ت يديه ويقول الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ اوعى من شاهد ما معنى ان يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة عند هذا المقطع بالذات انه درس ل و ل ا ة امورنا وللمثقفين المتعلمين منا الذين يرون ان في الاسلام ر ج ع ي ة ويلهسون وراء الحضارات ا ل م د ن ي ة وعلى تلفزيون اردني ويناقشون هل يصلح الاسلام لكل مكان وزمان ام لا بد من ايجاد د و ل ة ع ل م ي ة او ح ي ا ة م د ن ي ة يا د ك ا ت ر ة يا محاضرين يا اصحاب البرامج تحت م ظ ل ة ه ا ش م ي ة استحو على شوي. اسمعوا ت ح ما يقول نبيكم صلى عليه ربكم قبل أ ن تعرف الناس معنى الحضارات وقبل أ ن ينعق لكم كلينتون ومن قبله ومن بعده بحقوق ا ل إ ن س ا ن وهم أ ظ ل م بني الانسان إ ن س ل ل إ ن عندما ا ق ل هذه ا ل ع ب ا ر ة إ ن أكرمكم أتقاكم عند الله ل و ي س لعربي فضل على ل أهجمي إ ا بالتقوى إ ن اكرمكم عند الله اتقاكم ثم يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب أ ي للمسلمين الذين سياتون من بعدكم ف أ ص ب ح ت أ م ا ن ة في أ ع ن ا ق ا ل أ ج ي ا ل حتى قبل أ ن يطلعوا علينا باسطوانه حقوق الانسان نعرف ا ل ك أ س ن ا ن مشط كلكم ل آ د م و آ د م من تراب أ ي د و ل ة و أ ي ح ض ا ر ة حفظت حقوق ا ل إ ن س ا ن كمثل هذا إ س ل ا م ن ا يا عباد الله ليس من وحي أ ن ف س ن ا وحي الله خالق الناس جميعا فلا يغرنكم بيت أ ب ي ض ج ل د ه ا ل ل ه بدول ا ا ل س و ا ب د و ل أ و ر و ب ي ة ولا بمجلس بشري ولا بكل هذه ا ل أ ن ظ م ة ا ل ع ص ر ي ة كلها خ ن ز ر ة في خ ن ز ر ة و ل ق م في لؤم ها انتم تشاهدون وتسمعون على مسمعكم و م ر أ ه العين ماهي حقوق الانسان التي يتبجحون بها قل اعتقد تعتقد لي بالله ولا لك الصليبيين بكلينتون جل لك الله وبيتك الابيض بالسواد ما معنى في كل ثلاث يا خنزير يا وبيتك في ربك ربا انك شهرين او معنى تسمى من ما تقيم الدنيا وتقعدها على ما يسمى بالعراق لانه لم يلتزم بقوانين ا ل ا ل د و ل ي ة وقرارات مجلس الامن واين انت من اخيك النتن ابن النتنين ا خ و ة القرد والخنازير لماذا لم تطبقوا هذه ا ل ح م ل ة على النتن واليهود هنا في جوارنا أ ل م يضرب بكل قراراتكم عرض حائط بل ب ص ر م ة ترقع على رؤوسكم وراسه نسال الله ان يتولانا وينتقم منكم وان ينبه حكامنا فلا يبقوا على حماوه بصر و غ ش ا و ة ب ص ي ر ة متبعين ه ذ ر ك م واستبدادكم وخداعكم كم م ر ة لدغنا منكم ولم ننتبه ونبينا يحذرنا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين عشرين م ر ة التلغنا من نفس الجحر ع ل ا م ة على عدم ايماننا ع ل ا ماذا ة على عدم م ا ن ه صنع البريطانيون بالشريف حسين بن علي صاحب ا ل ث و ر ة ا ل ع ر ب ي ة الكبرى ماذا صنعوا بابنائه من بعده ماذا صنعوا بنا ماذا يصنعون الان اين الاتفاق الاخير المبرم ماذا طبق منه اليهود يريدوننا ان نلتزم وهم في ح ر ي ة بل في ا ل ح ل ا ل لا ح ر ي ة من كل قيد او شرط هل عرفنا ا ع ت ا ء ن ا وهل علمنا ما هو ديننا والزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض التاريخ يعيد نفسه الا فانتظروا ان غدا لناظره لقريب ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لادم وادم من تراب إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م وليس لعربي فضل ا على أ ع ج م ي إ ل ا بالتقوى الحضاره المعاصره حقوق ا ل إ ن س ا ن صنفوكم العالم الثالث والله العالم تلطعش كثير ع ل ي ك و لسه ما دمنا ابن الهه وراهم أ ل ا هل بلغت اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أ و ع ا م شاهد أ ي ه ا الناس إ ن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا, ولا, ولا تجوز و ص ي ة في أ ك ث ر من الثلث والولد لفراش وللعاهر الحجر هذا فيمن ينسب لغير أ ب ي ه والولد الذي ي أ ت ي بطريق غير شرعي و إ ب ط ا ل التبني ا ل و ل د ل ل ل ل ف ر ا ش و ع ا ه ر الحجر من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد ثلاث مرات ثم قال والسلام عليكم و ر ح م ة الله وكفى بها من خ ط ب ة نقف عندها الى ج م ع ة ق ا د م ة ل ن أ ت ي بتعليقاتنا وتتبع هذه ا ل ح ج ة ا ل م ب ا ر ك ة فادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة ف خ ط ب ة الوداع التي ذكرنا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة وبينا ما فيها من مبادئ لحقوق الانسان وما فيها من عظيم هدي من وحي ا ل ق ر آ ن و س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعتبر خ ط ب ة ج ا م ع ة م ا ن ع ة دستورا لخير ا م ة اخرجت للناس وما زال اهل الفضل والعلم والادب يتتبعون اثارها وعاجزون عن ان يجدوا نظاما يوازي ادناها من قواعد ومن بنود وتفاصيل اتم خطبته صلى الله عليه وسلم ثم نزل عن راحلته ولم يكن في ع ر ف ة منبر ولم يكن هنالك مسجد نمر المعروف ا ل آ ن فقد خطب الناس وهو على راحلته ا ل ق ص و ى ولتلك الجموع التي كانت قلنا م ئ ة أ ل ف وليف فلا بد أ ن يستعين صلى الله عليه وسلم بمن يبلغ من ورائه ويردد أ ق و ا ل ه للناس الذين كانوا في م ن أ م عن موقفه صلى الله عليه وسلم فهل تعلمون من الذي كان يبلغ عن النبي الناس يتوقعون أ ن يكون أ ق ر ب الصحابه ص ل ة برسول الله ك أ ب ي بكر أ و عمر أ و علي أ و عمه العباس كما اشتهر على أ ل س ن ة الناس لا كل هذا لم يكن رجل لم يكن في الحسبان وليس من مشاهير ا ل ص ح ا ب ة ليري النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي يقول فيه للناس خذوا عني مناسككم ليس المناسك في ا ل ع ب ا د ة فقط بل وفي مبادئ ا ل أ خ ل ا ق والتعامل اعطي الموقف لمن يستحق المطلوب أن نبلغ الناس أهلاها صوتا الوظيفة بصرف النظر يعني عن عن أصيط يستحق قريش يمكن يقوم ماضيه لمن نبلغ صلته فمن من من بصرف أن أن بنا بهذه قريبا ام بعيد فاختار ربيعه ابن ا م ي ة ا بن خلف ولعل هذا الاسم ليس غريب عليكم ا م ي ة ا بن خلف ر أ س الكفر اسلم ابنه ر ب ي ع يوم فتح م ك ة فهو من الطلقاء هو الذي يبلغ خ ط ب ة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ع ر ف ة لماذا ل ا ز ا ل ة كما ذكر في خطبته كل الجاهلية ما هو في الجاهلية ربا ا ل ج ا ه ل ي ة موضوع دماء ا ل ج ا ه ل ي ة موضوع عداوات ا ل ج ا ه ل ي ة موضوع الاسلام يجب ما قبله ربيعه بن ا م ي ة ا بن خلف اخو صفوان هو الان من المسلمين وهو اصيط قريش كما قيل عنه يعني اعلاهم صوتا وانداهم الا ليقوم بوظيفته ا ل م ن ا س ب ة له وضع الانسان المناسب في المكان المناسب فكان يبلغ عن النبي عن يبلغ صلى الله عليه وسلم فما بقي احد في ع ر ف ة من ا ل م ا ئ ة الف او نيف الا وسمع خ ط ب ة النبي ك ا م ل ة يردد ربيعه بن ا م ي ا بن خلف و ر ا ء النبي ك ل م ة ك ل م ة واحيانا يكررها يقول قال رسول الله كذا هل سمعتم قال رسول الله كذا حتى سمع الجميع خ ط ب ة الودع فلما نزل عن راحلته صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ الناس ي أ خ ذ و ن مكانهم لأنه وقت وامر ق ت ل ظ ه ر و أ بلال ليرفع ا ل أ ذ ا ن و إ ذ ا بجبريل يهبط ح ب ط جبريل على النبي و أ و ح ى إ ل ي ه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا بعد خ ط ب ة الوداه تماما وقبل ص ل ا ة الظهر بلال يؤذن وجبريل ينزل بهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم و أ م ر برفع أ ذ ا ن واحد فصلى الظهر ركعتين وكان يوم ج م ع ة فصلاها ص ل ا ة ظهر لا ج م ع ة يعني لم يجهر بها في الصلاة ركعتين ظهرا ثم أ م ر بلال أ ن يقيم ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة فصلى العصر ركعتين أ ي م ق ص و ر ة مجموعه مع الظهر جمع تقديم لم يفصل بين الصلاتين لا بصلاه ة يعني ن س ولا بذكر ولا بتسبيح هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم ثم استراح قليلا وبين لهم فضل هذا اليوم وفضل ما أ ن ز ل الله به إ ذ أ ن الله سبحانه وتعالى باه بذلك اليوم ملائكته فاختار هذه ا ل آ ي ة وهي في سابق علمه أ ن تكون تتويجا لهذا الموقف اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ذهب كثير من الذين يقلدون أ ه ل العلم ب إ ف ت ا ء أ ن ه ا آ خ ر ما نزل من ا ل ق ر آ ن لا ليست آ خ ر ما نزل من ا ل ق ر آ ن بل نزل من ا ل ق ر آ ن بعدها الشيء اليسير و آ خ ر ما نزل من ا ل ق ر آ ن في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة قول الله تعالى ومن س و ر ة ا ل ب ق ر ة واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا ي ط ل م و ن هذا آ خ ر ما أ ن ز ل من ا ل ق ر آ ن الكريم استراح صلى الله عليه وسلم قليلا بعد هذه ا ل ص ل ا ة واذن لمن شاء ان يقضي ح ا ج ة كتجديد وضوء او طعام او ت أ م ي ن متاع حتى اذا كسر الحر شدته امر ب ا ل ق ص و ى ء فرحلت له فامتطى ناقته ومضى الى وسط ع ر ف ة حتى اتى جبل الرحمه ة جبل الرحمة الذي يجتمع الناس عليه وحوله في ايام الحج ويزور ويزورونه في غير ايام الحج كما فعلنا بعمرتنا قبل أ س ب و ع ي ن ن أ ت ي هناك لنعرف الناس ما هي ع ر ف ة ولماذا سميت ع ر ف ة وما ش أ ن ع ر ف ة ولماذا القول الحج ع ر ف ة نبين لهم في متسع من الوقت ما هي المناسك التي تؤدى في يوم الحج ا ل أ ك ب ر فيظن الناس جهلا أ ن ن ا لا نعرف مناسك الحج من ا ل ع م ر لماذا على ع ر ف ة في غير الحج وهل يصعد على ع ر ف ة إ ل ا في الحج ف ي الحج عرف ركن وفي غير الحج هي دروس وعظات ما اجمل وقفتنا بالامس القريب على ع ر ف ة ونحن نبين لاخوانكم واخواتكم الذين كانوا م ئ ة معتمر و م ع ت م ر ة معنا قبل اسبوعين ما شان ع ر ف ة وما معنى ع ر ف ة و و ق ف ة ع ر ف ة وننبه للسلبيات التي يقع بها الناس في ايام الحج عند ع ر ف ة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات العظام في اسفل الجبل ولم يصعد الجبل وجعل صدر ناقته ا ل ق ص و ى ء الى هذه الصخرات مستقبلا البيت اي متجها الى ا ل ك ع ب ة وجعل ا ل م ش ا ت بين يديه وامر الناس قائلا وقفت ها هنا اي قدر لي ان اقف ها هنا, هنا وعرفت كلها موقف الا بطن عرنه ألا ف ا ا واقف ر عرنة عرنة فليرتفع ف في ع عن عند عنه و بطن من بطن أي ويدخل ح د و د عرفة و ه م يعرفون ه ذ ه السعوديين م و و ا ق ع ت تأخذ مكلفا م كحاج أردني أن ك خارطة و ص ل ة و ر عرنة على بطن ف عرفة ع فحكومة و ا ل س د ي ا ل م ه ن ي ة أ و ل ا بهذا الامر أ م ر هي ل ت تحدد ي ي حدود عرفة ف أ ن ا داخل المعالم المكتوب عليها وقفت وأنت حدود ع ف ة حجك صحيح ووقفتك ك ا م ل ة ولا يشترط ان تسعى الى ذلك المكان فتزحم ا الناس او كما يفعل الجهل ة ومن جميع الجنسيات بلا استثناء صعودا الى جبل ا ل ر ح م ة هذا حتى يصلوا الى العامود الاسمنتي ا ل م ط ل و ش بمنشا الابيض لازم, يقف أناك. لازم يصيب العامود بيده ما ش أ ن هذا العامود لا اصل له لا في ا ل ج ا ه ل ي ة ولا في الاسلام رمز وضعته ا ل ح ك و م ة ا ل س ع و د ي ة او من كان قبلها من الحكومات ا ل م ت ع ا ق ب ة ل ي ر ش د ا ل ن ا س في هذا الجمع العظيم حتى يرى من بعد اين موقف الرحمة قريب جبل ا ل ر ح م ة فيكون قريبا منه اذن معلم يشير الى وسط ع ر ف ة او ليس بالوسط التمام يكاد ان يكون في وسطها فالصعود على هذه الصخرات واسقاطها على بعض الحجاج اسم ليس بعده اسم يؤذي نفسه ويؤذي غيره لم يصعد احد من اصحاب النبي هذا الجبل وقف وقال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف الا بطن ع ر ن ة واستقبل البيت وما زال يدعو ويسبح ويلبي ويكبر ويلح في الدعاء على ربه يسكب العبرات ويناجي الله مناجاه العبد الذي يرجو رحمته ل أ ن ه أ س و ة لنا أ ج م ع ي ن أ ع ظ م يوم يوم ع ر ف ة الذي يباهي الله به ا ل م ل ا ئ ك ة يقول يا ملائكته يا ملائكتي انظروا عبادي أ ي الواقفون على ع ر ف ة أ ت و ن ي شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي أ ل ا اشهدكم يا ملائكتي أ ن ي قد غفرت لهم أ ف ي ض و ا عبادي مغفورا لكم فينزل العبد عن عرفه كيوم ولدته امه لا ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة ويرسل الله لكل حاج أ و ح ا ج ة ملك يضع كفه بين كتفيه ويقول أ ف ض عبد الله مغفورا لك ما مضى فاجتهد فيما بقى أ ي ما بقي من عمرك فمن نزل عن عرفه وشك في أ م ر ه وقبوله فقد أ ت ى ع ظ ي م ة في ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه لا يصدق أ ب ا القاسم صلى الله عليه ل و س ما م زال واقفا يدعو ويلبي وترك الخيار ل أ ص ح ا ب ه يدعون بما شاءوا وهذا هو اليوم الذي تتجلى به العظمه انظر إ ل ى الحجيج في أ ي ا م ن ا يكاد يبلغ اثنين مليون أ و يزيد قليلا أ و ينقص قليلا أ ح ي ا ن ا كل إ ن س ا ن له ح ا ج ة تختلف عن ا ل آ خ ر كل إ ن س ا ن له قضاياه ومهامه في بلده تختلف عن ا ل آ خ ر كل يدعو ربه بلغته ولهجته وحاجته والله تعالى متجل على الجميع يسمعهم جميعا ويفهم لغاتهم جميعا ويعطيهم سؤلهم جميعا وهم في زي واحد كلهم ل آ د م و آ د م من تراب بين شعار ودثار بين رداء و إ ز ا ر لا شعار فيه ولا دثار لا يتميزون الحكام والمحكومين ا ل س ا د ة والعبيد العلماء و ا ل ج ه ل ة العرب والعجم كلهم يلبون ربا واحدا ويستقبلون قبلة واحدة ويصلون س ت ق قبلة ب ل و واحدة و ن ي على نبي واحد وكلهم يدين لله ب ا ل ع ب و د ي ة ما اعظمه موقف من المؤلم جدا ان تتجول في ع ر ف ة في هذه الايام فترى في بعض الخيام وعند بعض الشخصيات من جعل يوم ع ر ف ة لانه من الظهر او لانهم يخرجونهم على ع ر ف ة قبل يوم يبيتون نقول يوما كاملا من الصباح الى الغروب قال ارقيله طول اليوم بزهك بزهك بدي بلعب بشرب عرفة شو شد سوي حسبنا الله ونعم الوكيل لو عرف الناس ش أ ن يوم ع ر ف ا رسول الله يقف من بعد ص ل ا ة الظهر لم ينتظر طويلا الا اذا كسر الحر شيئا قليلا يقف يعني من ق بعد ل ل ان يحكم وقت ص ر من ب ع ص ل ا ة الظهر الى غروب الشمس وحتى غابت تماما وذهبت ا ل ص ف ر ة وظهرت ا ل ظ ل م ة وهو قائم يدعو وهو الذي قال له ربه إ ن ا فتحنا لك ف ت ح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ليغفر لك الله ذنبك ما تقدم ذنبك وما ت أ خ ر الذي لا يوجد عنده ذنب المعصوم المبعوث ر ح م ة للعالمين صاحب ا ل ش ف ا ع ة العظمى يوم القيامه ة يقف نصف ن ا كاملا ر يدعو ويتبتل لله ويتضرع دعاء العبد المسكين ونحن نلهو باللعب والحديث والجدل وشرب الارجيل والدخان لقد جهل المسلمون مناسكهم تماما الا من رحم ر ب ي فما زال يدعو ص لنفسه ى الله عليه وسلم ل وللمؤمنين حتى سقط القرص تماما وغابت ا ل ص ف ر ة وظهرت ا ل ع ت م ة فامر بالرحيل فدفع صلى الله عليه وسلم براحلته وقد حكم وقت الغروب فلم يؤذن ولم يصلي دفع براحلته كما يقول عنه حديث جابر بن عبد الله قال شنق ل ل ق ص و ى ومعنى ه اي ش د الزمام لها تماما حتى ان ر أ س ه ا لا يضرب في الرحل شنق ل ص ورفع ى و يده اليمنى يشير للناس السكينه ة السكينة يا عباد ا ل ل يعني ا ل س ك ي ن ة السكينة يا عباد الله يعني انظروا ما اجمل سكينه قرن العشرين ز و ا م ر السيارات و ا ل ا م د ا ف ش ة وحوادث السير والسباب و ا ل م ل ا ح ن ة ا ل س ك ي ن ة ا ل س ك يا ن ة ي عباد الله ما زال يشد للقصواء شنق لها الزمام يعني كأنه يشنقها كأنه حتى اذا اتت حبله ة يعني ارضا ارخى لها قليلا لتصعد ثم يشد لها العناق وهو يشير في كل طريقه ا ل س ك ي ن ة ا ل س ك ي ن ة افيضوا مغفورا لكم حتى اتى ا ل م ز د ل ف ة فلما اتى ا ل م ز د ل ف ة وقد مضى شيء من الليل لان السير ع ل ى الراحل وبهذا الزحام وها نحن نصفه ا ل س ك ي ن ة ا ل س ك ي ن ة اتى قرب المشعر الحرام والمشعر الحرام معروفا عند قريش قديما ولكن لم يكن بناء مسجد ه ن ا ك جبل أ و تل يقال له قزح فوقف عنده صلى الله عليه وسلم و أ م ر بلال أ ن يؤذن ف أ ذ ن بلال فنزل صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب ثلاثا لا قصر فيها ا ل م غ ر ب ل امره يقصر ث م أ ن يقيم إ ذ ن أ ذ ا ن و إ ق ا م ت ي ن فصلى العشاء ركعتين ثم أ ن ز ل الناس رواحلهم واستراحوا لم ي أ م ر احدا بالنوم ولم ينا ولكنه اضطجع فغفى غ ف و ة ولم يحيي ذلك الليل بل... ذلك... تلك الليله ب ا ل ع ب ا د ة واذن للنساء و ا ل ص ب ي ة و ا و ل ا ل ش أ ن من بني عبد المطلب الذين يعدون في م ك ة س ق ا ي ة الحجيج ان يدفعوا في منتصف الليل او بعد المنتصف بقليل يعني لم يبيتوا بها دفعوا ليرموا ج م ر ة ا ل ع ق ب ة وليفيضوا الى م ك ة فيطوف طواف ا ل إ ف ا ض ك قبل طلوع الفجر ولكنه بقي صلى الله عليه وسلم في مكانه دون ق ب ة ولا خ ي م ة ل أ ن الوقت ليس وقت إ ق ا م ة وهذا دليل على أ ن الذي أ ق ض ى مجمع ليله أ و معظم وقت ليله في م ز د ل ف ة حقق ا ل س ن ة نام أ م لم ينم يعني بات بها مبيت النوم أ م لم يبت أ ق ض ى جزءا من الليل فيها بقي صلى الله عليه وسلم الى ان طلع الفجر الصادق ولعلها ليست غريبه ة ع ل ان ي نقول ن الفجر الصادق ف ه ن ا ك فجران فجر كاذب وفجر صادق لا يخفى على طلاب العلم اما الفجر الكاذب فهو ظهور النور من م ن ط ق ة المشرق هكذا عموديا خط واحد كما قال عنه العلماء ك أ ن ه ذنب السرحان يمتد من الفجر هكذا الى وسط السماء هذا هو الفجر الكاذب لعله ضوء نجم او كوكب يلمع في ذلك الوقت لا ادري اما الفجر الصادق فهو ظهور النور والفضاء في افق ا ل م ن ط ق ة ا ل ش ر ق ي ة ممتدا هكذا في م ن ط ق ة الشرق كلها فذلك هو الفجر الصادق ونقول لاخواننا العلم الذين يقيمون علينا الدنيا ولا يقعدونها الذين علينا الدنيا رمضان طلاب العلم الفجر لم في يظهر ظهر مساجدنا تؤذن بالليل يجب ان نرى الافق ونرى النور حتى نعلم انه قد ظهر الفجر فيرخصون لمن يسمع كلامهم بالاكل والشرب حتى بعد اذان الفجر الاذان الذي فيه الصلاة خير من النوم. فياكلون ه ل ل النوم ص ا ة خير ي من ف أ ويضيعون صيامهم هذا الذي نشير اليه الفجر الصادق لا يرى بوضوح الا في مناطق لا ا ن ا ر ة فيها م ص ط ن ع ة إ ن ا ر ة الكهرباء هذه المصابيح و ا ل أ ع م د ة التي ت م ل أ شوارع عمان لا تجعلك تميز فجرا صادقا ولا كاذبا اللهم إ ل ى إ ذ ا أ س ف ر النهار قف في اي جبل من جبال عمان وانظر إ ل ى الجبل ا ل آ خ ر ترى خلفه أ ف ق ا ك أ ن ه الفجر هذا لا يرى إ ل ا في القرى والمناطق ا ل ص ح ر ا و ي ة التي ليست فيها إ ن ا ر ة أ و ق ا ت ا ل أ ذ ا ن ا ل آ ن م ن ض ب ط ة و م ح ك و م ة فلكيا ف أ ذ ا ن الفجر هو الفجر الصادق ا ل أ ذ ا ن الثاني وليس ا ل أ و ل الذي فيه ا ل ص ل ا ة خير من النوم حتى الصبح ركعتين وركعتين صلى صلى إذا إقامة وإقامة بأذان الفجر الصادق قام صلى الله الفجر لا ولا الفجرة طلع عليه وسلم فصل الصبح سنة فرض لم يدع فرض في إقامة ولا في سفر سنة سنة ثم مشى حتى اتى موقع ا ل م ش ع ر الحرام الان فوقف عنده يدعو ويلقي م ا زال د ع ويتضرع ويكبر ويؤلل حتى اسفر النهار جدا ولكن قبل شروق الشمس وقال ان قريشا خالفت هدي ابراهيم عليه السلام لا يفيضون من م ز د ل ف ة و ا ل إ ف ا ض ه معناها أ ن يتجهوا الى منى لا يفيضون من م ز د ل ف ة حتى تطلع الشمس على جبل س ب ي ر ويقولون أ ش ر ق س ب ي ر كيما نغير خالف هدي إ ب ر ا ه ي م إ ن ن ا نفيض قبل أ ن تشرق الشمس ف أ ف ا ض عندما أ س ف ر النهار يعني ظهر النور تماما ولكن لم تشرق الشمس ولكنه لم ينفر من ع ر ف ة ولم يفض الا بعد ان غابت الشمس وقريش كانت تخالف هذا فلا تقف في ع ر ف ة انما تقف دون ع ر ف ة عند المشعر الحرام وتفيض ل ي ل ة العيد والشمس على رؤوس الجبال ك أ ن ه ا العمائم على رؤوس الرجال يعني بقي شيء من النهار ظاهرا فخالفهم على هدي ابراهيم عليه السلام على عليه هدي الافاظة من عرفة من بعد ان يدخل الليل والنفير من م ز د ل ف ة قبل ان تشرق الشمس ولكن هذه ا ل م س أ ل ة و ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي ليس القصد ان نقص عليكم قصصا وانما القصد ان نتفقه فناتدي بهدي نبينا صلى عليه ربنا وانتم بين يدي موسم حج ان المبيت في م ز د ل ف ة متعذر تماما في هذه الايام ف إ ن إ خ و ا ن ن ا في ا ل م م ل ك ة ا ل س ع و د ي ة ي ج ع ل و ن غالب ارض ا ل م ز د ل ف ة ل أ ه ل الحج الداخلي أ ي في ا ل م م ل ك ة ا ل س ع و د ي ة وحج دول الخليج وبعض الدول ا ل ر ا ق ي ة إ ذ ا كان العالم الغربي صنفنا أ ن ن ا شعوب ا ل أ م م الثالث العالم الثالث ف أ ي ض ا إ خ و ا ن ن ا جزاهم الله خيرا صنفونا فلا ا ح ج ج ي ل ر ر د ن ي ب مكان ا واحد العالم الثالث طبعا يأتي وعشرين يعني انتم ت رقم ر م بعد ش و ن معهم في ل ل الثالث ع ا م ح ن وإياهم سواء و للحجاج ك ن في ا ت ص ن رقمنا يمكن ي الداخلي بيجي ف ا و د وعشرين وكويس لبطلعنا هذا الرقم فلا مكان فلا ل هذا ح الاردنيين في م ز د ل ف ة ولا لسياراتهم ولا ل أ ن يقفوا فقط ليصلوا المغرب والعشاء لا يمكننا الوقوف إ ل ا بعراك يا ناس ا ت ق و ا ل ل ه نصل ي المغرب هيا هيا انظر صلي قدام ق د ا وين اصلي يجب ان اصليها في م ز د ل ف ة شئت ام ابيت لذلك نوقف سياراتنا رغم عنهم ونصلي ب ا ل ن ب ا ط ح ه و هيهات ان ن ت م ه ا ثم ت أ ت ي رجال المرور والشرط فلا يدعون س ي ا ر ة ولا باصا الا طرقوها بعصيهم هيا هيا مرور مرور فيخرجوك ا ذ ا لا تنم في م ز د ل ف ة ولا اسم عليك الاصل انها س ن ة وبعض الفقهاء قال بوجوبها وقد غالى طلاب م د ر س ة خالف تعرف في زماننا فجعلوها ركنا وافتوا في عام من الاعوام المبيت في م ز د ل ف ة ركنا قلت جزاكم الله خيرا اثلجتم صدورنا الا ر ف ع و ه ا م ذ ك ر ة ووقعوا بذيلها وانتم معروفون تماما لدى ا ل س ع و د ي ة تلاميذ م د ر س ة خالف تعرف وقعوا بذيلها وارفعوها الى ا ل ح ك و م ة الرشيده لعلهم ي أ ذ ن لنا ان نقيم هذا الركن فلا يقتل حجنا المبيت في مزدلفه س ن ة من اتى بها له اجره ومن تركها مكرها لا شيء عليه وحجه صحيح دفع صلى الله عليه وسلم من عند المشعر الحرام وعندما سار قال للذي يسوق بزمام ناقته يظن الناس ان في هذا الموقف العظيم سيكون اقرب ا ل ص ح ا ب ة الى النبي ابا بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلي بين يديه وعثمان مردف خلف ناقته لا رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم ترك ا ل ح ر ي ة لجميع المسلمين في مثل هذا اليوم أ ن يدنو ا منه من شاء و أ ن يكلمه من شاء و أ ن ي أ خ ذ عنه من شاء لم يفرق بين ا ل ص ح ا ب ة أ ب د ا كل له وزنه ومعروف مكانته ولكن اليوم يوم ع ب ا د ة و ا ل ع ب ا د ة للجميع هذا هو خلق نبينا حتى مشايخنا خالفوا هذا الهدي تعلمون من كان ياخذ بزمام ن ا ق ة النبي انه ا س ا م ة ا بن زيد لان اباه كان رقيقا قبل ان يعتقه النبي ثم نسب للنبي فتبناه ثم زوجه من زينب فطلقها واتينا على ذلك بالتفصيل فاصبح يدعى زيد بن محمد بعد ان بطل التبني بحكم زواج زينب وزيد كان في نظر ا ل ص ح ا ب ة من اصل ل ا رقيق وابنه هذا كذلك فقد اعترضوا على قيادته في البعث الذي بعث واسمه بعث ا س ا م ة يوم و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون في الجيش ابو بكر وعمر و ا س ا م ة ابن الرقيق قائد د يوم العيد سنأتي يوم الناس مناسكهم اسامة ناقة النبي والنبي ابن يأخذ بالتفصيل ايضا الذي صبيحة يوم يوم يعطي ي على الحج الاكبر هذا بزمام ز اتعرفون من الذي ي ض ل ل ه من الحر بلال الحبشي اردف صلى الله عليه وسلم على راحلته الفضل بن العباس وكان حسنا جميل الشعر فطفق ينظر الى من ي ج ر ي من ها هنا ومن ها هنا فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وضع يده الى شق وجهه يحول وجهه حتى لا ينظر يقول ا ل ص ح ا ب ة ف أ خ ذ ينظر من الجانب ا ل آ خ ر فوضع النبي يده على وجهه يحول وهو يرفع صوته ب ا ل ت ل ب ي ة ما قطعها حتى أ ت ى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ورمى الحصيات الكبار ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى في طريقه قال التقط لنا حصيات في طريقه حصيات طريقه التقط قال لأسامة لنا التقط لنا حصيات دليل على انه لم يلتقط الحصى ولم يجمع جميع الحصى من م ز د ل ف ة الذي يتقاتل عليه الحجاج واحد شون وبيجي واحد و ببحث د روح ر هذه منطقتي سبحان الله قيل للنبي ع ل ى نضرب لك خ ي م ة بمنن نبني لك بناء ان تستبيح ي قال لا م ن ا لمن سبق م ن ا مناخ لمن سبق اللي بيجي ب قال ع د مطرح م بده بت... بتدور بدك هون انت ت و حصوات لاسامه ن ي لا انت ش نروش من جماعة نروش. بدور ب د ي التقط ي ل ل ع ي محرمينه بتهاوشوا حصيات ا لأسامة ا ل ل ت ق لنا حصيات فالتقط له س ب ع ة لم ي أ خ ذ جميع الحصان ا ل م ز د ل ف ة سبعه حصيات وهو يقول له مثل ا ل خ ذ ف لا تغالي ا ل خ ذ ف نوع من الحصى كانوا يرمون به بعضهم بعضا في ا ل ت ج ا ر ة في ا ل ج ا ه ل ي ة وحرم هذا النوع من البيع حجمها بالوصف في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ما فوق ا ل ح م ص ة ودون البندقه ة البندق والحمصة معروفة الحمصة البندقة كنا بنعرف البندق ان اليوم اي زادت فلا بحجم تجاوز و حجم و يقول لا تغالوا إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين قبلكم لا اهلك انما من كان فاخذ سبع حصيات يقلبها بكفه ويريها للناس ويقول بمثل هذه فرموا واياكم والغلو فما زال وقد أ خ ذ الطريق الوسطى أ ي بين الطريقين التي ت أ ت ي على ا ل ج م ر ة الكبرى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة حتى إ ذ ا كان بواد ي محسر أ ر خ ى لناقته وحثها على المسير لماذا وما واد محسر واد عرضه كذا من ا ل أ م ت ا ر أ س ر ع النبي فيه السير وهو من قبل يقول ا ل س ك ي ن ة ا ل س ك ي ن ة وادي محسر الذي اهلك الله به جيش ابراه الذين قدموا لهدم ا ل ك ع ب ة عام الفيل م ن ط ق ة يصب الله فيها عذابا على قوم من عباده لا يريد النبي ان يسير بها ببطء ولا ان يستريح بها يغذ بها السير وهكذا فعل وارجعوا ب ا ل ذ ا ك ر ة يوم غ ز و ة تبوك حين مر بديار ثمود قال ارض غضب الله بها على قوم فلا تجلسوا بها ولم ي أ ذ ن بسقيا ولا بطعام ولا ب ا س ت ر ا ح ة وانظروا الى شعوبنا ما اجملها اليوم من الداخل والخارج ي أ ت و ن للتنزه عند البحر الميت ا ل م ن ط ق ة ا ل ذ ي امطرها الله مطر السوء مطر والعذاب و التي لا يوجد فيها ح ي ا ة شر م د ي ن ة وشر م ن ط ق ة في العالم لان قومها اتوا شر ج ر ي م ة ومنكره قوم لوط اقتلعها جبريل من جذورها حتى ارتفع بها الى السماء وقلبها وامطرنا عليهم مضر السوء لا يجد الناس متنزها الا عند البحر الميت ل ل م و ع ظ ة ولنمضي ا مضى صلى الله عليه وسلم اذا جاز ه وادي محسر عاد الى ا ل س ك ي ن ة ويمشي ا ل ه و ي ن ة وما زال يرفع صوته ب ا ل ت ل ب ي ة حتى اتى جمرة ا ل ع ق ب ة اي ل ج م ر ة الكبرى ا ل م ع ر و ف ة الان ا ل ج م ر ة الصغرى وهي من تلا مسجد الخيف ا ل ج م ر ة الوسطى في منتصف الوادي وبعدها بقليل ا ل ج م ر ة الكبرى وهي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة اي التي من تلي م ك ة من ج ه ة الحرم فوقف عند بطن الوادي وجعل وجهه الى م ك ة و ر م الجمر وهو على راحلته بسبع حصيات التي وصفنا قائلا في اولها بسم الله الله اكبر رجما للشيطان ورضا للرحمن ف ر م السبعه وهو يقول مع كل و ا ح د ة بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر وانصرف ولم يقف ولم يدعو شيئا ابدا واتى من هذه ا ل ج ه ة والتف من ا ل ج ه ة الاخرى يتبعه الناس سن لكم نظام المرور بالسير الى ا ل ي و م مش قادرين ي ن ظ م و ن ك كل س ن ة ب د ع ك بعضهم وبموت نصف الحجاج عند ج م ر ة ا ل ع ق ب ة لان ا ل م ر أ ة ي أ ت ي المرء أ يعني الحج ا و ا ل ح ا ج ة بلا تفريق يرمون ه ثم الى الخلف در و ب ا ل ل غ ة ا ل ع س ك ر ي ة وبده يرجع مطلح مجد واللي و ر ا ء من الالوف جايين ويلتقوا هكذا ف ي ص ب ح الذين في الوسط ضغط من و ر اتى ئ ورائهم ه لهؤلاء م من وضغط ك الكبير كل و ويقع ويموت ونرفع ن الناس بين الأزمة الأرجل العدد عام ونرفع برقيات التعزيد أ في ت من بطن الوادي مستقبلا البيت فرمى والتف من وراء الجمره فجعل مكه في ظهره واتى ج إ ل مسجد ن ا أي إلى م الخيف فأتى مسجد الخيف مسجد عند المنحر وليس المنحر مكان معين أ ي ل أ ن ه كانت قريش تنحر هناك قرب مسجد الخيف وكان عددهم قليل واختار النبي ان تضرب قبته عند مسجد, قبته عند مسجد الخيف فاتى هناك وقد اعد له هديه اي البدن التي ساقها هديا ل ل ك ع ب ة وقد بلغت م ئ ة بدنه وسميت البدن بدنا لانها اعظم الانعام جثه فالجمل ليس اكبر منه لا سيما اذا كانت س م ي ن ة اي فأي ب د ي ن ة فسماها الله البدن بنص ا ل ق ر آ ن الكريم فكان النبي قد ساق معه من ا ل م د ي ن ة ثلاثه وستين بدنه واتى علي من اليمن بشيء منها فاتم ا ل م ئ ة كلها قدمها هديا بالغ ا ل ك ع ب ة في ذلك اليوم ابتغاء ط ع م ة المساكين انظروا الى هذا الموقف لما اجمله من, هدينا من هدي نبينا صلى عليه ربنا في تعليمنا كيف نذبح قبل ان تقوم علينا ج م ع ي ة الرفق بالحيوان وبطالب الرفق بالحيوان هم ب ا ل ع ن و ا ب الانسان لعنه الله على ا م ة الكفر قبل ان ت أ ت ي ج م ع ي ة الرفق بالحيوان ي أ م ر نبينا لمن اراد ان ينحر ن ح ر ة او يذبح ذ ب ي ح ة ان يعرض عليها الماء فيسقيها فلا تذبح عطشا ثم يضجعها الى شقها الايمن فيريحها ثم يحد شفرته على غير م ر ا منها ما ت و ر ج ش ا ل ذ ب ي ح ة و انت بتسن بالسكين ثم ان كان له اكثر من ذ ب ي ح ة فلا ينحر و ا ح د ة على مراى من اختها هذه مئه بدنه امر ان تغيب المئه وقف في موقف معين و أ ن تقدم له و ا ح د ة و ا ح د ة فلا ينحر بدنه و ا ل أ خ ر ى تنظر إ ل ي ه ا فقدمت له بدنه أ ت ع ر ف و ن من الذي تولى تقديم البدن بين يدي رسول الله و ك أ ن ه خادمه بل إ ن ه خادمه اسم ليس غريب علينا في ا ل س ي ر ة ولكن غريب أ ن يبرزها هنا في مثل هذا الموطن إ ن ه سهيل بن ع م ر سهيل يقدم الهدي للنبي والنبي ينحر أ خ ذ ا ل ح ر ب ة بيده ونحر ثلاثه وستين بدنه ينحرها بيد و ا ح د ة ب ي م ن ا ء وهي ق ا ئ م ة م ع ق و ل ة ا ل إ ب ل لا تضجع إ ل ى جنبها ولا تذبح بل تنحر ق ا ئ م ة على ث ل ا ث ة أ ر ج ل م ع ق و ل ة يدها اليسرى فتقف على رجلين ويدن وحيد اليمنا هكذا امر الله بنص ا ل ق ر آ ن الكريم ويا له من مانن لا يتسعون مقامه الى طوله ض ي مكانه الدروس ا و ل ى اليكم النص اقراوا اي شلتم في سوره الحج حتى اذا بلغت الايا رقم سته تلاتين ا س م ع ن صهر اليكم القران الكريم والبدن جعلناها لكم من شعير الله البدن جمبنا وهي النق و ا ل ب د ن ة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها لكم فيها خير حير في الدنيا وثواب في ا ل آ خ ر ة فاذكروا اسم الله عليها صواف صواف أ ي ق ا ئ م ة صافه يديها إ ل ى جانب بعضها م ح ق و ل ة اليد ر أ ى عبد الله بن عمر بن الخطاب رجلا قد اضجع ن ا ق ة يريد ان ينحرها فزجره وقال ابعثها ق ا ئ م ة س ن ة ابي القاسم الم ت ق ر أ قول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم ف قائمة فاذكر ا الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها اي عند النحر وهي ق ا ئ م ة تفيض روحها فلا تبقى ق ا ئ م ة تسقط الى جنبها ف إ ذ ا وجبت جنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع والمعتر القانع هو ا ل إ ن س ا ن الفقير الذي لا ي س أ ل الراضي و إ ن أ ع ط ي الشيء ل ي س ي ر قنع ا به والمعتر اللي بشك كنت طالع من باب الجامعة الذي ل طالع الجامع ل ي جيبتك بشك باب كنت من ا ي س أ ل الناس إ ل ح ا ح ا وسمي المعتر قال ل أ ن ه يعتريه أ ح و ا ل و أ ح و ا ل و ي س أ ل ولا يرضى فسمي المعتر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 ق ا ئ م ة صواف ما كان لرسول الله أ ن يخالف نصا ق ر آ ن ي فسنته ا ل ن ح ر للبدن صواف ق ا ئ م ة ثلاثا وستين بدنه و ا ل ص ح ا ب ة يعدون هل سينحر المئه اليوم نحر ثلاثا وستين في س ا ع ة من وقت ثم قال اين علي فدفع ا ل ح ر ب ة إ ل ى علي بن أ ب ي طالب قال أ ت م م المئه ف أ ت م علي ا ل م ئ ه فحتى ابو بكر ما نحره النبي فوجدها ثلاثا وستين فبكى بكاء شديدا حتى سمع صوته قيل ما يبكيك يا ا ب و بكر قال هذه اخر سنه من سنين عمر رسول الله لم يبق له بيننا إ ل ا ثمانين يوما وقد بقي الانتهاء العامي في انتهاء ذي الحجه وهولو لمحرم لم يبق منها شيء بقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين عاما كذا يوم بنته ا ل س ن ة ومحرم صفر ب اثني عشر ربيع ا ل أ و ل توفي صلى الله عليه وسلم و ل أ ن ه ولد في ربيع ف أ ب و بكر يعرف عمر النبي ف أ ي ق ن أ ن ه في ربيع ا ل أ و ل الذي يهل علينا سيرحل النبي الى الرفيق ا ل أ ع ل ى أ ي فهم هذا أ يا ذوق ذ ه يا لها من أ س ر ا ر في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اتم علي المئه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ منها من كل ب د ن ة بضعه بضعه اي ق ط ع ة ق ط ع ة بعد ان ازيل جلدها و ت ص د ق اخذ تصدقوا من كل ب د ن ة بضعه بضعه فقسمه نصفين اي فرق ناصيته فجعل الشق الايمن على يمينه والشق الايسر على يساره و أ م ر الحلاق ان ي أ خ ذ بالموسي مضطر ل إ ع ا د ة هذا المقطع بالتفصيل فقد أ خ ب ر ت ب أ ن شريط التسجيل قد انتهى عند ذكر الحلق تماما ولم يسجل مما ذكر في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة شيئا عن حلق الشعر قلنا أ ن الذي كان يقدم له هديه سهيل بن عمرو ب ي ن ا معنى ذكر سهيل بن ع م ر بالتفصيل وهنا س أ ل ن ي أ ح د ا ل إ خ و ة في جمعتنا قبل ا ل م ا ض ي ة من الذي حلق شعر النبي لقد ذكرت لنا ا ل أ س م ا ء بالتفصيل إ ل ا الحلاق أ ح ض ر ت لك اسمه ومن أ ص ح المراجع ف إ ن ا ل ص ح ا ب ة لم يهملوا شيئا مما يدور حول النبي أ و يتعلق به صلى الله عليه وسلم حالق شعر النبي بالموسي يوم ح ج ة الوداع هو معمر بن عبد الله بن ن ض ل ة ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن حرسان ا بن عوف هذا هو نسبه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم جلس لحلق شعره بعد ان فرقه نصفين كما قلنا وقال يامعمر يا معمر امكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ش ح م ة اذنه وفي يدك الموسي فقال معمر اما والله يا رسول الله ان ذلك من نعم الله علي ومنه ايمن انا حتى يمكنني رسول الله من ش ح م ة اذنه والموس في يدي فاعتبرها وسام شرف و م ف خ ر ة فهو موضع ا ل ث ق ة فحلق النصف الايمن اول والحلق هو إ ج ر ا ء الموسي على ج ل د ة ا ل ر أ س أ م ا كل حلق غير هذا فهو تقصير و إ ن كان بما يعرف ُ اليوم عندنا ما كنتش زير على الصفر فكله تقصير أ م ا الحلق هو أ ن يجري الموسي على ج ل د ة ا ل ر أ س فحلق النصف ا ل أ ي م ن فكان سهيل بن عمرو وبعد ان قدم الهدي كما قلنا معنى قدمه أ ن يقربه إ ل ى النبي و إ ل ا فالذي قدم الهديه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس سهيل بين يدي رسول الله وحالقه فلا سقطت ش ع ر ة من شعر رسول الله على ا ل أ ر ض إ ل ا أ خ ذ ه ا سهيل فقبلها ووضعها على عينيه وقد عرفتم بالتفصيل ما سهيل بن عمرو في جمعتنا قبل الماضيه ة فلا ل داعي ا د ع إ ت ا فانظروا كيف أ ن ا ل إ س ل ا م جعل منهم أ ن ا س ي ة أ خ ر سهيل بن عمرو يحرص على ش ع ر ة من شعر رسول الله أن ل ا ت ط ع ا ل أ ر ض ولا توطا من قبل الغير يرفعها ويقبلها ويضعها على عينيه وهو الذي قال لا, لا نؤمن أ ن ك رسول الله اكتب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لو نعلم أ ن ك رسول ما قاتلناك هو الذي ياتى ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول اكتب يا محمد شيئا نعرفه نحن و أ ن ت الرحمن الرحيم إ ل ه ك هذا لا نعرفه اكتب باسمك اللهم في صلح الحديبيه هذا هو سهيل بن ع م ر انظر كيف جعل منه ا ل إ س ل ا م رجلا غير الذي كان يعرفه الناس وبعد أ ن يجمع شعر النبي يامر أ ن يدفع إ ل ى أ ب ي ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي و ي أ م ر ه النبي أ ن يقسم شعره بين أ ص ح ا ب ه أ ي ممن حضر ف أ ع ط ي الرجل الشعر والشعرتين فتقدم خالد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعطيه من شعره ف أ ع ط ا ه بيده الكريم ثلاث شعرات من شعر الناصيه اي م ق د م ة ا ل ر أ س فجعلها خالد في قلنسوته والقلنسوى ما يلبس على الراس أ س وقت ل ح ر طاقيه الحرب يقول خالد كنت لا أ ر ى النصر والفتح إ ل ا ببركتها وهذا الذي لم يسجل في شريطنا فقد أ ع د ن ا ه حتى يحفظ وينقل في معركه ا ل ق ا د س ي ة هنا في فتح هذه البلاد أ ي ا م فارس وكان الذي يقود ا ل م ع ر ك ة خالد بن الوليد وقد جاء ردفا لسعد بن ابي وقاص فلما احتدمت ا ل م ع ر ك ة القائد في ا ل م ع رمز ك ة ر الجند ما دام قائما تكون معنوياتهم ع ا ل ي ة لذلك لا معنويات لجندنا ي اليوم لانهم لا يرون قادتهم فهم في غ ر ف ة العمليات ا ل م ؤ خ ر ة اما القائد في ا ل إ س ل ا م فهو صاحب اللواء وهو في ا ل م ق د م ة فسلط أ ع د ا ء الله و أ ع د ا ء الاسلام جل جهدهم على خالد وهو يضرب ذات اليمين وذات الشمال وباضطراب ا ل م ع ر ك ة واحتدامها سقطت خ و ز ت ه عن ر أ س ه فقفز عن فرسه إ ل ى ا ل أ ر ض واخذ يبحث عنها بين سنابك الخيل و أ ق د ا م المشاه حتى التقطها فوضعها على ر أ س ه وعلى ج و د ة حصانه والحفظ من الله فلما انتهت ا ل م ع ر ك ة لامه كبار ا ل ص ح ا ب ة كيف تنزل عن ص ه و ة جوادك يا خالد و ا ل م ع ر ك ة محتدمه والكل ر ر ل أ س ك كان ب إ م ك ا ن ن ا أ ن ن ق ل ف إ ل ي ك عشر ق ل سوات بدلاه ولا تغامر هذه ا ل م غ ا م ر ة فبكى خالد حتى بل لحيته ثم قال لو تعلمون ما فيها إ ن فيها شعرات من ن ا ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أ ر ى النصر لي والفتح إ ل ا ببركتها حلق النبي صلى الله عليه وسلم ر أ س ه ثم التفت الى اصحابه فوجدهم بين حالق ومقصر فرفع كلتا يديه وهو يقول اللهم اغفر للمحلقين فقال الذين لم يحلقوا وقد قصروا و والمقصرين يا رسول ا يا الله فقال اللهم اغفر للمحلقين ل ق ف والمقصرين يا رسول الله فقال اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات فلما قالوا والمقصرين قال في الرابعه اللهم اغفر للمقصرين فكرر الدعاء ثلاثا للمحلقين ت أ ك ي د ا على أ ن ا ل أ و ل ى هو التحليق متمشيا مع تنزل ا ل ق ر آ ن الكريم لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله م ح ا م ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين ف ا ل ت ح ر ي ق هو الاولى ثم قام صلى الله عليه وسلم فنزع رداءه وازاره ثم اغتسل ولبس ثوبه ثم مس طيبا ووقف يخطب اهل م ن ا واليك حديثه عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث يرويه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وعن جمع من أ ص ح ا ب النبي واخترنا روايه ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ب م ن ا و أ ن ز ل ه م منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا واشار بيده إ ل ى يمين ا ل ق ب ل ة ثم قال ولينزل الانصار ها هنا واشار يده الى ميسره القبله ثم قال لينزل الناس حولهم اجل منذ حديثنا عن الحج صعودا الى عرفه افاضه الى منى الى مزدلفه نفره الى منى ونحن نقول لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم احد فكان الذي يبلغ عنه في عرفه وابن اميه بن خلف ربيعه بن اميه والذي يضلله عند رمي الجمره بلال والذي ياخذ بزمام ناقته اسامه بن زيد لم يدع مجالا للتفريق بين الصحابه اما الان وسيقيمون ثلاثه ايام في منن والنبي صلى الله عليه وسلم سيبين للناس احكامهم وقد انزل الله عليه يوم العيد بعد ان انزل الناس منازلهم اذا جاء ن ص الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان توابا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الله ينعى إ ل ي ه نفسه ف أ ن ز ل المهاجرين على يمينه و ا ل أ ن ص ا ر على شماله ولينزل الناس من حولهم وخطبهم خ ط ب ة ب ل ي غ ة بين فيها م ر ض م أ ح ك ا م الدين يقول ابن عباس ففتح الله أ س م ا ع الناس في م ن ا فسمعه كل رجل في منزله ومنازلهم ليست بيوتا كما بينا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة منن مناخ لمن سبق منازلهم أ ي خيامهم فلم يبلغ عنه أ ح د في م ن ا بخلاف ع ر ف ة فتح الله أ س م ا ع الناس وكانت م ع ج ز ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه الناس جميعا من منازلهم فخطبهم خ ط ب ة ب ل ي غ ة ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وانطلق إ ل ى م ك ة فطاف طواف ا ل إ ف ا ض ة يقول ابن عباس أ ي ض ا والحديث رواه ا ل خ م س ة الشيخان البخاري ومسلم و أ ص ح ا ب السنن بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في منن ويبين لهم احكامهم قام رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان, أذبح. أي قبل أن انحر ن هدي حلقت ر أ س ي فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج فقال اخر يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي اي ذبحت الهديه قبل ان ارمي جماعه ا ل ع ق ب ة فقال ارمي ولا حرج فوالذي بعثه بالحق ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أ خ ر إ ل ا قال افعل ولا حرج ثم تلا قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج رواه ا ل خ م س ة أ ل ا يكفي هذا الحديث هديا للذين يفتون بغير, بغير علم يشترطون و ن بغير ي علم على الناس الترتيب وضيقون ي عليهم يقول النبي لا افعل ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا اخر أ ي من باب السهو إ ل ا ويقول افعل ولا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج أ م ا إ ن كان بغير سهو أ و غير إ ك ر ا ه فان ت أ خ ذ بالترتيب وتوافق ا ل س ن ة فهو أ و ل ى أ ف ا ض صلى الله عليه وسلم فلما قدم م ك ة وطاف طواف ا ل إ ف ا ض ة سبعا ف اتى زمزم يريد ان يشرب فراى بني عبد المطلب اي العباس وبني اخوته وهم ينزعون من زمزم ماء للناس فقال انزعوا بني عبد المطلب والذي نفس محمد بيده لولا ان يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم اي خشيت ان تكون سنه فيحرس كل حاج بعد طواف افاضته ان ينزع دلوا من زمزم وهذا فيه قتل للناس بعضهم بعضا كلهم يحرص على ان يحقق سنه نبيه قال لولا ان يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم انزع بني عبد المطلب ثم طلب ما ان يشرب فقال العباس لابنه الفضل يا فضل اذهب الى امك ف أ ت ى رسول الله بشراب فقال ا س ك ن ي يا عباس من هذا قال يا رسول الله إ ن الناس يضعون أ ي د ي ه م و أ و ا ن ي ه م فيها أ ي كانت أ ح و ا ض ا من جلد يوضع فيها الماء سقها للحجيج في زمزم قال أ س ق ن ي من هذا قال إ ن الناس يضعون أ ي د ي ه م واوانيهم فيها يعني من عند أسقني ملغوصة عامية اليوم اللغات كل اليوم اذهب تأتي رسول عباس بشراب بشربه ماء لم يميز نفسه عن ع ا م ة المسلمين هل في هذا هدي لولاه ا ل أ م ر والحكام والمسؤولين ا س ن ي مما يشرب منه الناس فشرب صلى الله عليه وسلم ثم عاد إ ل ى م ك ة بخلاف عند ر و ا ة الحديث والسير أ ن ه قد حكمته الظهر في م ك ة فصلاها وبعضهم قال اخرها حتى رجع الى م ي ن فصلى باصحابه فطوله ايام التشريق من اول يوم النحر و ث ل ا ث ة ايام التشريق بعده ا ر ب ع ة ايام لم يفد صلى الله عليه وسلم الى الكعبه ابدا الا لطواف ا ل ف ا ض ة فكان يقيم بمنى ي ويصلي بمنى ي ويرمي الجمار ا ل ث ل ا ث ة كل يوم بمنى ي عند الزوال في اليوم الاول وهو يوم النحر ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى س ب ى حصيات ثاني أ ي ا م العيد وهو أ و ل أ ي ايام م ا ل ت ش ر ف أ ي التشريق غير يوم النحر وهي ثلاث من تعجل فيها بيومين فلا اثم عليه ومن ت أ خ ر فلا اثم عليه غير يوم النحر فالذين عزموا على الحج اعرفوا هذه ا ل م س أ ل ة وخذوها على السنه اهل العلم عندكم لا على ا ل س ن ة السواقين فيعتبرون لكم اليوم ا ل أ و ل من أ ي ا م التشريق فيريد ان ينشر بكم في اليوم الثاني تاليا لك ما يحفظ من كتاب الله ولا يحفظ غيره من تعجل في يومين فلا ي س م عليه هل تحفظ غير هذه ا ل آ ي ة أ ي ه ا السائق الكريم التعجل أ ن تخرج من م ن ا ل ثالث أ ي ا م العيد وقت العصر يومين للتشريق ويوم النحر ليس منها فهي ثلاثه للمتعجل و ا ل م ت أ خ ر ث ل ا ث ة أ ي ا م التشريق غير يوم النحل تكون أ ر ب ع ة فيغادر منا رابع أ ي ا م العيد عند ص ل ا ة العصر أ ق ا م صلى الله عليه وسلم على أ ك م ل الوجوه لم يتعجل ف أ ت م أ ي ا م التشريق ثلاث غير يوم النحل إ ذ ا فقد احل صلى الله عليه وسلم من إ ح ر ا م ه يوم ا ل ث ب ت وهو يوم عيد النحر يوم الحج ا ل أ ك ب ر ف ق ا م السبت و ا ل أ ح د ه والاثنين والثلاثاء والثلاثاء بعد العصر غادر منه في كل هذه الثلاث أ ي ا م ما هذا ا ل يرمي و الأول م ي الجمار ثلاثا بدءا من ا ل ج م ر ة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فيرميها سبع ح ص ي ا ت ك ح ص الخلف ثم يقف بعدها ويدعو ثم يتوجه إ ل ى ا ل ج م ر ة الوسطى التي في بطن الوادي فيرميها بسبع حصيات مثل أ خ ت ه ا ثم يقف عندها ويدعو ثم ي أ ت ي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة التي رماها أ و ل يوم يوم ا ليل ع فيرميها بسبع حصيات ولا يقف بعدها ولا يدعو يرجع إ ل ى مناخه بمنن ا وأمر أن ينادي بمنان إن رسول الله يقول لكم هذه أيام عيد وأكل وشرب أن مناديه ينادي بمنان الله هذه لكم الله تعالى وذكر عيد فمن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فلا يصومها فحرم صيام ايام التشريق وقيل انه رخص للذين لم يجدوا هديا فان الله تعالى يقول فمن تمتع ب ا ل ع م ر ة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة ايام في الحج و س ب ع ة اذا رجعتم تلك ع ش ر ة ك ا م ل ة فرخص بصيام ا ل ث ل ا ث ة ايام ذي ا ل م ت م ت ع الذي لم يجد أ د ي ا فصام أ ي ا م التشريق أ ي بعد اليوم ا ل أ و ل فلما أ ت م صلى الله عليه وسلم إ ق ا م ت ه بمنن ورم ا ل ج م ر ة ا ل أ خ ي ر ة رابع أ ي ا م العيد نفر من منن عائدا إ ل ى م ك ة مؤديا هذه ا ل ف ر ي ض ة أ ع ظ م ركن في ا ل إ س ل ا م فلما وصل م ك ة كان قد أ ح ل الليل ظلامه فامر صلى الله عليه وسلم أ ن يطوف الناس طواف الوداع و أ ن يكون المجتمع بالمحصد ووجد مولاه أ ب ا رافع قد ضرب له ق ب ة هناك دون ترتيب أ و طلب فاستراح بها صلى الله عليه وسلم فوقفت أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وعن أ ز و ا ج رسول الله اجمعين قال يا رسول الله أ ر ج ع الناس بحج و ع م ر ة و أ ر ج ع أ ن ا ب ح ج ة فقط أ ع م ر ن ي يا رسول الله ع م ر ة م ف ر د ة فنادى على عبد الرحمن بن ابي بكر فقال خذ اختك واعمرها من التنعيم تخرج الى التنعيم فتهل بعمره حتى اذا ص ر غ ت م من طوافكم ف أ ت و ن ي الى المحصب ف ا ت و ف ع ت م ر ت واتوه الى المحصب فطاف طواف الوداع ليلا ولم يبت ب م ك ة وقفر راجعا صلى الى ل عليه وسلم ل ه مدينته ا ل م ن و ر ة حامدا لله تعالى مودعا ل أ ص ح ا ب ه مودعا ل م ك ة فلم يدخلها ولم يراها بعد وارتحل الى الرفيق ا ل أ ع ل ى ب ي ذلول ه يوم الثاني عشر من ا ل ربيع ا ل أ و ل ولم ن أ ت الى الوفاه ف أ م ا م ن ا دروس طوال وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم لنختم مواضيع ح ج ة الوداع أ ن ا خ في بطن واد يقال له, له غدير خم هنالك غدير ماء اسمه غدير خم س أ ل ن ي العشرات من الناس عن هذا الموضوع قلت لم ن أ ت ي اليه بعد فموقعه في ختام ح ج ة الوداع كان اهل اليمن قد اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ا ي من الحج م علي بن ابي طالب وما موضوع الشكوى علي يشجع عندما قدم علي من اليمن وقلنا قدم ب ب ق ي ة هدي النبي عندما قرب من م ك ة تعجل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف رجلا من أ ه ل اليمن على هذا الوفد المبارك من أ ه ل اليمن وسبقهم وتركهم عند حدود ا ل إ ح ر ا م ف أ ح ر م وتعجل وقال لهم أ ح ر م و ا و أ ن ا أ ل ق ا ك م عند مدخل مكه ف أ خ ب ر النبي بقدوم وفد اليمن حاجين مؤمنين قد ساقوا هديهم وقد ساقوا صدقاتهم فاذن له النبي أن يخرج فيلقى قومه الذين قدموا فلما خرج علي لقي أ م ي ر ه م قد أ ذ ن لهم أ ن يخرجوا من أ م و ا ل ا ل ص د ق ة أ ي من الثياب التي معهم ثيابا ج د ي د ة م ل و ن ة ف أ ح ر م و ا بها فلما نظر إ ل ي ه م قال ما هذا ويحك قال أ ه ب ة نلقى بها رسول الله يعني واعي جديدة حلوة. نحرم فيها اللاقي ليس أملون نحرم النجم لأن أن يكون عبيض ولكنه حلوة أولى وأفضل الإحرام شرطه عبيض أ م ا أ ن ت ح ل م ب أ ي ثوبين جائز لك مالم يكن مخيطا و م س أ ل ة المخيط تحتاج إ ل ى توضيح وحيلها إ ل ى أ خ ي ف ض ي ل ة ا ل إ م ا م وقد سمعته يتحدث ا ل آ ن عن الصيام فبين يدي الحج دروس نبين معنى المخيط الذي يخلط به العوام خلطا عجيب هو ما فصل عليك ثيابا تلبسه أ م ا أ ن تنظر إ ل ى حزام تضع به نقودك هذا مش مكبس تكبيس في خيط م ا يجوز هذا ر أ ي العامه الذين لا علم لهم بالهدي و ا ل إ س ل ا م أ ن ينظر إ ل ى مداسه هذا مخيط مخياط ا ل ح ف ا ي هذا مش مخيط مخياط المخيط ما يحيط جسمك من تفصيل كقميص وجبه وسروال وعباه وغيره أ م ا أ ي شيء فيه خيط فهو محرم هذه فتوى ا ل ج م ل ة وليس فتوى اهل العلم فخرج علي يلقى قومه فوجدهم على ا ل ح ا ل ة التي ذكرنا ويحك ما هذا قال اهله نلقى بها رسول الله قال ويلك انزع ولينزع القوم معك وعودوا الى ملابسكم واحرموا بثيابكم التي احضرتموها معكم قبل ان ت ن ق ب ي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعد م ا ر الصدقه اللي في ركابه ولحاله فنزعوا لانه هو الامير و ا ع ا د ا الثياب في مكانها و أ ح ر م و ا بما أ ح ض ر و ا من ثيابهم فوجدوا في أ ن ف س ه م على علي فاشتكوه للنبي صلى الله عليه وسلم وحال الناس هو الناس و إ ن كان في زمن النبي و ا ل ص ح ا ب ة اللهم أ ن ه م كانوا أ ح س ن منا حالا ولكن ش ك و ة على صحابي تناقلتها أ ن س الناس لا سيما ض ع ث ا ل إ ي م ا ن وكان فيهم لا يزال فريق من المنافقين فجعلوا بلغتكم اليوم مع رش البهارات من الحق كبه و أ خ ذ الناس يلوكون ماذا فعل علي واهل اليمن يشتكون منه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم غدير خم وصل إ ل ى سمعه أ ن الناس يخوضون في س ي ر ة علي بن ابي طالب فوقف فحمد الله و أ ث ن ى عليه عند غدير خم وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال على اني مولى كل مؤمن وان عليا مولاي فمن كنت مولاه فعلي مولاه ان عليا اجل من ان يشكى في ذات الله هذا ما قاله النبي عن علي و بين ّ سابقته في ا ل إ س ل ا م و م ن ذ ل ت ه عند الله و الرسول و أ ن ه من ورائه و تقوى الناس لا تصبر على التقوى و التقشف فذهب فريق م ن الذين ا خ ط أ و ا الصواب فجعلوها و ص ي ة النبي ان من, كل من كان من ك مؤمنا وانا مولاه فعليل ا مولاه علي ولي كل مؤمن اذا يجب ان تكون ا ل خ ل ا ف ة لعلي شطط بعيد لا ن ك ر ه ولا نقبله وان كان شيعتنا الذين تشيعوا لجدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قد اخذوا هذا مذهبا خالصا لا يقبل النقاش ب أ ن خ ط ب ة غدير خم و ص ي ة لا لبس فيها لعلي بن أ ب ي طالب نقول ما أ ج م ل ادب الخلاف أ ن نلتزمه جميعا فادب الخلاف أ ن تبدي ا ل ر أ ي وتسمع ا ل ر أ ي ا ل آ خ ر قاله ع ل م ا ؤ ن ا قديما لم ي ت ن ب ه إ ل ي ه المسلمون حتى أ خ ر ج و ه لكم بقالب جديد مع التكنلوجيا و والتطوير فسموها ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م ما عرفها آ ب ا ؤ ك م إ ن علم هذا عندنا قديما ومنهجنا هو أ د ب الخلاف أ ن تعطي ا ل ر أ ي و ت ص ل ي إ ل ى ا ل ر أ ي ا ل آ خ ر ف أ ي كانت حجته أ ق و ى يجب التزامها و إ ل ا فلتبقى على ر أ ي ك مع عدم تجريحك ا ل آ خ ر أ و حملتك عليه اسمه عندنا في ديننا أ د ب الخلاف م ح ب ّ ذ ا لو تعملون به معنا أ د ب الخلاف فالى الشيعه ومن وافق رايهم نقول أ د ب الخلاف ت أ خ ذ و ن ب ر أ ي ك م و ن أ خ ذ ب ر أ ي ن ا ولكن ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد أ م ا تعدد الفهم في هذه ا ل آ ر ا ء فليس ح ج ة م ل ز م ة أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولقد وصلنا بها الى تمام الحجه ورجوعه صلى الله عليه وسلم عائدا من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة وقبل ان نصل ا ل م د ي ن ة واحداثها بقي شيء لم نذكره في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عند تمام ايام التشريق وقبل ان ينفر صلى الله عليه وسلم من م ن ا بلغه أ ن سعد بن أ ب ي وقاص والذي كان يتخول به المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعنى هذه ا ل ك ل م ة يتخول به أ ن ينسب نفسه إ ل ي ه خالا مع أ ن سعد بن أ ب ي وقاص ليس خال النبي تماما فهو ليس شقيق امنه بنت وهب ولكنه من خ ؤ و ل ة عبد الله بن عبد المطلب أ ي من خ ؤ و ل ة والد النبي ولكن النبي كان يتخول به ويقول هذا خالي ف ل ي أ ت ن ي م ر ء بخالي مرض سعد في آ خ ر أ ي ا م التشريق أ ي في اليوم الثالث أ و الرابع فهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته وكان قد وجع كثيرا فلما حضره النبي صلى الله عليه وسلم رفع سعد ر أ س ه إ ل ي ه وقال يا رسول الله ترى ما نزل بي من وجع و إ ن ه لا يرثني إ ل ا ابنتي و أ ن ا ذو مال لم يكن لسعد من ا ل ذ ر ي ة انذاك إ ل ا ا ب ن ة و ا ح د ة لم يرزق معها البنين أ ن ا ذو مال ولا يرثني إ ل ا ا ب ن ة و ا ح د ة أ ف ا ت ص د ق ب س ل س ي مالي يعني اوصي او اتصدق من الان بثلثي مالي ام اكتب به وصيه عند الموت ان يخرج من مال ي الثلثين ويبقى ل و ر ي ث ة الثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال اتصدق بنصفه قال لا قال سعد اتصدق بثلثه يا رسول الله قال نعم والثلث كثير نعم والثلث كثير ثم أ ت ب ع صلى الله عليه وسلم قوله يا سعد إ ن ك إ ن تترك ذريتك أ غ ن ي ا ء من بعدك خير من أ ن تتركهم فقراء ي س أ ل و ن الناس و إ ن ك يا سعد لن تنفق ن ف ق ة تبتغي بها وجه الله إ ل ا جزاك الله بها حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك فم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سعدا هذا التوجيه الذي يليق لجميع المسلمين وكانت ن ب و ء ة خ ا ص ة يراها النبي في سعد ومن سيرسه ثم ارتحل النبي وخلف على سعد من يمرضه و أ و ص ا ه إ ن مات سعدا في م ك ة فلا تدفنه فيها ونبوءته ترى انه لن يموت ولكنه توجيه اخر ان مات سعد ب م ك ة فلا تدفنه فيها فاخرج به من حدودها ثم ادفنه فاني لا احب ان يدفن رجل من اصحابي في الارض التي هاجر منها ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعافى سعد بعد ايام ويلحق بالنبي الى ا ل م د ي ن ة ثم يشتد عود سعد من جديد ثم ينوي الزواج الثاني ويباركه النبي فتزوج سعد ثم ينجب أ و ل ا د ا من زوجته ا ل ث ا ن ي ة ويكون من أ ب ن ا ئ ه عمر بن سعد والذي عاش وعمر وورث أ ب ا ه وكان فيمن قاتل الحسين بن علي بن أ ب ي طالب يوم كربلاء عمر بن سعد كان أ م ي ر الجيش بين يدي ابن ز ي ا اذا ف ن ب و ء ة النبي كانت ترى ان لسعد و ر ث ة غير هذه البنت ولكنه لم يكشف عنها وقال له فان تترك ذريتك ولم يقل له فان تترك ابنتك قال لان تترك ذريتك اغنياء خير من ان تتركهم فقراء ب ا ل ص ي غ ة الجمع فشاء الله ان يتزوج سعد وان ينجب الذكور والاناث وان يكون له ورثه ة بصيغة الجمع جساء ا ل ل ان يتزوج ع درس و ان ينجب لذوي الاموال من حق الرجل ان يتصرف بثلث ماله حتى بعد وفاته ان يوصي بالثلث ويجب على الورث تنفي... الورثه ة ا تنفيذ هذه الوصيه اما ما زاد على الثلث فهو مرهون بموافقتهم ان شاءوا م ض و ه وان شاءوا و ق ف و ه اما الثلث فحق المرء في ماله بعد وفاته ولكن لا يوصي به لوريث فلا و ص ي ة لوارث م س أ ل ة فقهيه و ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي لا للتسلي مضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة حتى إ ذ ا كان بذي ا ل ح ل ي ف ة والتي أ ه ل منها ب إ ح ر ا م ه أ م ر أ ن تضرب الخيام و أ ن يعسكر الناس ليلا هناك وقد وافى ذي ا ل ح ل ي ف ة بعد غروب الشمس وكان يكره صلى الله عليه وسلم أ ن يطرق الرجل أ ه ل ه ليلا إ ذ ا قفل من سفر و ي أ م ر ه م أ ن يطرقوا أ ه ل ه م نهارا وفيها من الحكم ما فيها نختصر على قوله على ا ل أ ق ل أ ن يكون أ ه ل ه باستعداد للقائه وقد خالف إ ث ن ا ن أ م ر النبي فطرقا اهلهما ليلا فوجد كل واحد منهم منهما في بيته ما يكره هكذا ذكرها ر و ا ة الحديث وكتاب السير دون تفصيل بما راى أ كل منهما ما يكره خيم وبات بذي وبات الحليفة فاتاه آ ت أ ي من السماء ملك وقال له إ ن ك في واد و ب ق ع ة م ب ا ر ك ة فلما أ ص ب ح و ر أ ى ا ل م د ي ن ة قال الكلمات ا ل ت ا ل ي ة لما ر أ ى ا ل م د ي ن ة من أ ر ض ذي ا ل ح ل ي ف ة كبر ثلاثا أ ي الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر وقال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آ ي ب و ن تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون لا إ ل ه إ ل ا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده متفق عليه أ ي عند البخاري ومسلم كان إ ذ ا رجع ف ر أ ى أ ق ب ا ل ا ل م د ي ن ة يكبر ويهلل ويحمد ربه ويقول هذه العبارات آ ي ب و ن تائبون ح ا ب د و ن ساجدون لربنا حامدون ويذكر فضل الله عليه يوم ا ل أ ح ز ا ب صدق وعده ونصر عبده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ل ى مدينته ا ل م ن و ر ة فلما دخلها يلتفت الى من حوله ويقول هذه ط ا ب ة هذه ط ي ب ة هذه مدينتكم ا ل م ن و ر ة و ك أ ن ه يبشرهم بها ويرغبهم اليها فلما دخل وكان من عادته وفي كل سفر اذا قفل راجعا ان ي ب د أ بالمسجد فيركع فيه ركعتين قبل ان يدخل بيته فركع فيه ركعتين واستقر ا ل ص ح ا ب ة وما ان استقروا قليلا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ينهج في ا ل م د ي ن ة نهجا جديدا ص ل ا ة م ت و ا ص ل ة لا فرائض بل ن ا ف ل ة صيام ليل يكاد أ ن لا يرقد فيه إ ل ا غ ف و ة ب س ي ط ة صيام متواصل يصل اليوم بالذي بعده دون إ ف ط ا ر أ و سحور حتى كادوا ان يفعلوا او فعلوا مثله فلما بلغه نهاهم لا تواصلوا الصيام قالوا بلغنا أ ن ك تواصل يا رسول الله قال ومن منكم مثلي أ ب ي ت عند ربي فيطعمني و ي س ق ي ن نهاهم عن الوصال و أ خ ذ يركز عليهم في دروس ا ل ق ر آ ن والعبادات فلمسوا منه تكثيفا للقائه بهم و ك أ ن ه يودعهم ويرص البنيان قبل أ ن يرتحل حتى إ ذ ا مضى شهر ذي ا ل ح ج ة وهو خاتم ا ل س ن ة و أ ه ل عليهم محرم ومضى محرم وهو على هذا المنهج المكثف فلما كان صفر و ص ف ر بين يدي ربيع ا ل أ و ل و أ ح س النبي صلى الله عليه وسلم عندما أ ن ز ل الله عليه واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت شعر بهذه ا ل آ ي ة أ ن الله قد اختتم م ه م ة النبي في, في هذه ا ل أ ر ض و أ ع ل م ه جبريل أ ن هذا ختام ا ل ق ر آ ن الكريم و أ م ر ه أ ي ن يضعها من س و ر ة ا ل ب ق ر ة فليس ا ت ن ز ل كما هو مرتب بين صفحات المصحف بين أ ي د ي ن ا فهذه آ خ ر آ ي ة تنزل وتراها في س و ر ة ا ل ب ق ر ة و أ و ل آ ي ة أ ن ز ل ت ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق تعرفون ع ي ن موضعها واليوم أ ك م ل ت لكم دينكم نزلت في الحج ولكنها ليست آ خ ر ما نزل وهكذا فكان جبريل ي أ م ر النبي أ ن يرتب ا ل آ ي ا ت هذه هنا وهذه من ا ل س و ر ة ا ل ف ل ا ن ي ة حتى إ ذ ا ختمه راجعه معه عليه السلام أ ي جبريل راجعه مع النبي مرتين من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه هكذا يجب أ ن يكون ا ل ق ر آ ن فشعر النبي أ ن م ا هو يودع الدنيا بمن فيها أ ع ل م ت م بماذا ودع الدنيا يظن الناس انه سيجمع ازواجه حوله واقاربه ثم يوصي البستان الفلاني لفلان والمال الفلاني لفلان و ا ل خ ل ي ف ة من ب ع د فلان واحرصوا على الدستور لا اتعلمون بماذا ودع الناس جلس في المسجد واعلن انه سيسير جيشا الى بلاد الشام لماذا ل ي ث أ ر لشهداء مؤتى زيد وعبد الله وجعفر ا ل ق ا د ة السلاه الذين استشهدوا في م ؤ ت ة ولما سمع الصحابه ة ذ النبي ا أ ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم في اخريات ايام حياته و ز ب د ة العمر يريد ان يسير جيشا الى بلاد الشام خف الى ا ل ا ك ت ت ا ب في ه ذ الكبير ا ج ي ش ا ل قبل الصغير فسجل اول من سجل جنديا فيه أ ب و بكر الصديق وعمر وعلي وخالد وعدد كبير من خيار ا ل ص ح ا ب ة فلما اكتمل العدد وهم ينتظرون هل سيخرج النبي على ر أ س هذا الجيش ام من سيولي هذا جيش يتميز عمن ن سبقه من الجيوش واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستدعي الى ان ي أ ت ي بين يديه س ا م ة حارثة بن بن زيد أ س ا م ة ا بن زيد ا بن ح ا ر ث ة فتى لم يجاوز ا ل س ا ب ع ة عشر من عمره بل رجح أ ك ث ر كتاب السير أ ن ه لم يتمها كان في السابعه عشر لم تتم أسامة لم يبلغ السامنة لم من عمره يبلغ عشر ومع ذلك يدعوه النبي فيجلس بين يديه فيعممه بيده ا ل ك ر ي م ة ثم يعقد له اللواء ويقول له يا ا س ا م ة ا ن ض بهذا الجيش حتى ت أ ت ي ارض م ؤ ت ة اي موضع استشهاد ابيك ف ا س أ ر لابيك واخوته ممن قتلوا يوم م ؤ ت ة فان اظفرك الله واوصاه سناتي عليها ولكنها ختام الموقف فان اظفرك الله فلا ت ط ل المكس اسمع بماذا اوصاه يا ا س ا م ة قدم ا ل عيونا امامك تستطلع لك الخبر قدم و اعجل السير حتى تسبق الاخبار مش اخبارك تصلى الناس لساتك وخذ ن واعجل السير ا ا ل تسبق حتى ب ا ر خ القوم بغته فان اغفرك الله فلا تطل واسرع ا ل ع و د ة قواعد في كليات ع س ك ر ي ة يطبقها أ ع د ا ء ك م اليوم تماما ي أ خ ذ و ن على حين غره ب ق ت يسبق ا ل أ خ ب ا ر ولما عقد اللواء واكتمل استعداد الجيش ب د أ النبي مرضه ا ل أ خ ي ر الذي فيه قبض وارتحل الى الرفيق ا ل أ ع ل ى فلما ر أ ى الجيش وفيه كبار ا ل ص ح ا ب ة أ ن النبي ي س ق ل يوما بعد يوم قالوا ل أ س ا م ة على رسلك تمهل لا ننطلق بالجيش حتى نرى ما عليه ح ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس مقامه ا ل آ ن ل أ ن و ف ا ة النبي سناتي عليها إ ن م ا موضعه بين عودته من ح ج ة الوداع وبين و ف اما ت ه أ بعث أ س ا م ة فسناتي عليه بالتفصيل فما زال النبي يزداد به المرض والجيش ي ت أ خ ر حتى كان القبض والوفاء فلما توفي النبي والجيش لم يرتحل ا بعد والنبي في النزع الاخير والاحتضار يسال عن بعث اسامه فيقول ينتظر شفاءك او ما يحول اليه امرك يا رسول الله وهو انضوا بعث اسامة يدعو لا يسمعون ما يقول وقد ثقل وضعف صوته ثم يصب يديه على ا س ا م ة يبارك عليه ويدعو له فلما قبض النبي وتم تجهيزه ودفنه وبوي على ابي بكر في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة امر ان يمضي جيش ا س ا م ة اما هو فقد خرج من الجيش بحكم انه اصبح خ ل ي ف ة و س ن أ ت ي عليها بالتفصيل عناوينها ا ل س ر ي ع ة استاذن لعمر قال ل ا س ا م ة لعلي احتاجه في هذه الظروف ف أ ذ ن ا س ا م ة لعمر أ ب و بكر ا ل خ ل ي ف ة ي س ت أ ذ ن لعمر ل أ ن ه جندي في الجيش من ا س ا م ة الذي لم يبلغ ا ل س ا ب ع ة عشر ائذن لي لعمر ان ه ينسحب ط ل ع ي ا ل ج ي ش لعلي احتاج إ ل ي ه نعم يا أمير المؤمن نعم يا خ ل ي ف ة رسول الله حبا و ك ر ا م ة ثم يقول ا ل ص ح ا ب ة ل أ ب ي بكر يا أ ب ا بكر كيف تسير هذا الجيش وفيه كبار ا ل ص ح ا ب ة وانت ترى ما نحن ف ي ه وقد بلغنا ان الناس ارتدوا من حول ا ل م د ي ن ة عن الاسلام وبعضهم ادهم عن يغزو المدينة يقول غ ز المدينة ي و س ت أ ت ي عليه بالتفصيل الاكثر يقول لا والله لن اؤخر بعثا اعده رسول الله ولا احل لواء عقده رسول الله ف ل ي ن ض ي ب ع ث اسامه قالوا إ ذ ا كان ولا بد فغير لنا هذا القائد الولد أحد ونصف س ن ة و ن ص ح ا ط ي ن لي قائد على م ش ي خ ة المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر فقال أ ب و بكر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لا والله لا أ ع ز ل قائدا والله رسول الله ف إ ن اختيار رسول الله خير من اختيارنا جميعا ونظر رسول الله أ ث ق ب من نظرنا جميعا ويمضي الجيش ولسنا بصدد تفاصيله فكان درسا ايمانيا ونبوءه صادقه لرسول الله كل العرب من ا ل م د ي ن ة الى بلاد الشام هنا كانت تتجمع وتحدث نفسها ان تغزو ا ل م د ي ن ة على حين غره فلما رأوا جيش اسامة يمر رأوا جيش ب من أرض موتى قال بعضهم لبعض ويلكم مات نبيهم ارض قال لبعض تقول مات ر أ س ه م وقد اضطرب أ م ر ه م وانحلت عراهم لو كانوا كما تقولون لما سيروا مثل هذا الجيش العظيم وهم في مثل هذه الحال إ ن عندهم ق و ة في ا ل م د ي ن ة لا شك أ ن ه ا ع ش ر ة أ ض ع ا ف ما أ خ ر ج و ا ف أ ر ع ب معنويا ولم, يتكلم ولم يحاول أ ح د أ ن يزحف إ ل ى المدينه ة إلى تتمة ذ ه الدروس المباركة وبالترتيب والتفصيل قادمة إلى جمعة قادمة بعد خطبه تعالى ع رمضان فلرمضان ر كما ان شاء الله ت ف ولا ن ادعوا ل ه و موقنون بالاجابة ولا شيء افضل منها ان يتناول لا سيما والنفوس ما زالت س ك ي ة لقد انتهى بنا القول في ج م ع ة ا خ ي ر ة قبل رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قفل راجعا من ح ج ة الوداع وكان قد شهر ع ر بدنو أ ج ل بل ش ع بهذا قبل أن ي خ رمضان ج للحج انتبهوا ع ي ترتيب هذه التواريخ إلى شهر ر هذه م ي أ ت ي في منتصف العام الهجري بعد رمضان عندنا شوال وذي القعده وذي الحجه وقد انتهى العام شوال وذي القعده وذي الحجه فرمضان ي أ ت ي بالثلث ا ل أ خ ي ر عاش النبي بعد أ ن رجع من الحج أ ك م ل ذي ا ل ح ج ة فعاش محرم و ص ف ر وفي 12 ر ب ي ع ا ل أ و ل التحق بالرفيق ا ل أ ح ا إ ل ى قبل وفاته بسته اشهر علم أ ن ه ر ا ش ل في هذا العام و أ ن ه لن يصوم رمضان القادم لذلك قال لفاطمه رضي الله عنها وهو في مرض وفاته اني لاحق بربي ّ في هذا المرض ف إ ن أ خ ي جبريل كان يراجعني القران في كل رمضان مره يراجع مع كل موزن القرآن ج كل المنصر مرتين فهلمت وأني الوداة انه لن يلقى اصحابه في موطنه ه ذ ا بعد هذا اليوم ابدا فاعلنها لهم في حجة الوداع وفي خ ط ب ة الوداع ايها الناس خذوا عني مناسككم ف ل ع ل ي لا القاكم ب ع د ع ا م ه ذ ا في م و ط ن هذا ابدا وعندما أرسل بن جبل وأبا موسى الاشعري ارسل جبل قبل أن يخرج لحجة الوداع قال ومعاذ كان محبا لرسول الله وكان رسول الله يحبه قال يا معاذ لعلك لا تراني